إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بتفا وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون هؤلاء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 وشجرة تخرج من طور سيناء تبت بالدهم تبت بالدهم وصبغ للأكلين وإن لكم في الأنعام لعبر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 فإذا استويت أنت وَمَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرْرَ بِأَنْزَلْنِ مُسَلِّمٌ مُبَارَكٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُزِيلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ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 Um. <laughs> hmm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 124. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون 125. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آيات تُتلى عليكم فكونتم على أعقابكم تقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَ أَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَا أَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمُ الْمُكِرُونَ 129-أم يقولون به جنة بل جاءهم الحق واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفسدت السماوات والارض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 لِلَّذِينَ جَاؤُوا بِالْبَاطِلِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ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 إذا متنا وكلنا ترابه وعظاما إن لَمَّا بُعُوثُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَا أُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَا فِيهَا إِذْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل مَرْبُو السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ العَظِيمِ سيقولون لله قل أفلا تتقون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 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ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 وَقُرَّبْ وَبْغِفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ